ولا تطع كل حلا فيهم هم ما زم الشاء بنميم من الناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبني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 فَجاءَ تَبَوَّرَ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْنُ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَ كَبِأْبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ